هنتكلم ردا قبل ما نبدا بالنسبه اللي بيسجلوا المحاضرات يتابعوها يعني اللي عنده محاضرات مكتمله يجيب لنا نسخه منها ممكن تسجيل الصوت بيبقى افضل من التاني فاحنا تاخير الافضل عشان نحطها على الموقع اللي تبعت لنا كده ماشي انا اقصد طيب, طيب. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الشهد أن لا إله ذا الله له لا شريك له وشهد أن محمد العبد ورسول إن شاء الله يعني محاضرة الليلة ليست صعبة كذكرة المحاضرات أو الجزء الأصعب في الرسالة التدمرية عد فكل كلام من جانس سهل وميسور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سببا في فهمنا لتوحيد الله على الفصل آخر مرقفنا عنده حديث عن قول الشيخ الإسلام التيمية وهذا يتبين بالأفضل الثاني إذا مرضو يقولنا ولا قبلها يعني توصل الشيخ الإسلام التيمية إلى ابطال قول نفاة الصفاة على كل تقدير نفاة الصفاة على كل تقدير ابطالها الشيخ الإسلام المتامي وكان يرب على الأشعرية في قولهم بنسي بعض الصفاة او إثبات البعض ونسي البعض وكان الرب من خلال قول الصفاة القول في بعض وأطل حجاجهم بكل ألوان الحجاج العقلي إن أثبت شيئا بدليل عقلي يمكن نفيه بدليل العقل. ولو نفيك وصفا بدليل عقلي يمكن إثباته بدليل إيه عقلك فالقول في الصفات خالقول في بعض ويقول هذا باب مضطبط إن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه يعني أنت أثبتت شيء بالعقل ونفيك شيء بالعقل فلينت نفيثه تقع في محذور يوازي المحذور اللي أنت وقعت فيه في, في الإثبات أو في النفيذ هذا مضطرب عندهم جميعا لكنه في النهاية بعد المزادة للطولة اللي احنا عيشنا فيها اني لابد ان نتفق على اثبات خلي بالكم موجود واجب قديم على حسب مصطلحتهم هم نتفق اهو لابد في النهاية ان يثبت ايه لابد له في اخر الامر ان يثبت موجودا واجبا قديما احنا قلنا اسم الموجود ليس من اسماء ذات ولكن خبر عن الله تبارك وتعالى يصح والواجب في المسترع هو القائم بإيه بنفسه الذي لا يستقر ولا غيره عليه واجب الوجود لكن هذا عيبا ليس من اسماء الله عز وجل ويمكن ان احنا نطلق عليه من باب الخبر ما فيش اشكال طيب انا بأس للصعب لانه ممكن يعطرنا في المخابر والقديم ربنا سبحانه وتعالى لم يسمى نفسه القديم ولكن ورد وصف السلطان كما قال وبسلطانه القديم وفي الاصطلاح السلفي الاول الذي ليس قبله شيء وليس القديم لكن يته يقول لازم تثبت ان في اله اول ليس قبله شيء اللي انتوا بتطلقوا عليه موجود واجب الوجود اهو القديم متصفا بصفات تميزه عن غيره بدليل ان انتوا اسفلتوا بعض وصفاتوا من بعض يعني في النهايه لازم انتوا تدوروا على اوصاف تميزه عن غيره مفيش واحد سيناقش او يجادل في القضيه طيب في يا اخونا رخد الموبايلات او الفاب شغال ك ك فاهم لا... شغال مش بيهجن وبعدين هو شغال عامل صوت نشوف الله يكرمكم صاحب هذا البتاعي آه. اه هو ده ده ده ده ده, ده سجل مش بيسجل ده عامل صوت ثاني هو محاضره الله يكرمكم حاولوا تنتجوا لان انا عامل لي خير انا بقول يا ربي ايه جاي من عندي ولا جاي منين طيب نكمل بل لابد أن يكون في ذات متصفة بالصفاء لا تماثل شيئا من الخلق لا يكون فيها الحق سبحانه وتعالى مماثلا من خلقه فيقيله هكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء فلا بد أن يدل على قدر تتواصع فيه احنا قلنا ايه الأسماء مش المسميات المسميات مختلفة بخلاف الأسماء الأسماء قدره مشترط عام ممكن يطلق على الخالق أو يطلق على المخلوق لكن المسمى نفسه يختلف عن الآخر كقدر فارق عند التخصيص وعند التقييم ولولا ذلك لما فهم لما فهم الكطار ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال وهذا يتبعى بالأسف الثاني الذي سنبدأ منه لكن انا قبل أن أبدأ أودع بناء عن ربب بعض إخواننا سألوني المرض لفاكت وذكروني في هذه المرة أن ننظر من خلال ما ذكرناه إلى شرح حديث السورة اللي فيه خلق الله آدم عليه على سورة في الحقيقة الجمعة قبل الماضية كنت بقت بالجمعة في أحد فراع أكثر السنة في الدقاهلية فأنا ماشي في الطريق خطر ببالي وأنا ماشي موضوع يعني بقى ماشي في الطريق بقولهم حكى لهم في زهني فجاء في زهني أن نتحدث عن حديث السورة بس حديث السورة بقول بالجمعة العملية صعبة فيه يعني هو أصلا اغلب الإخوة اللي بتكلم في سباب الاعتقاب بيحاولوا ان هم من الحديث عن حديث الصوره ويحاولوا ان هم معنى بعيد عن المعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورتي على صورته هنا ده بنور في عند اصحاب العقيده الصحيحه السلفيه يعود على رد الايه الكريمه خلق الله ادم على ايه على صوره فكثير من الاخوه يقولوا خلق الله ادم على صورته يعني على صوره ادم يعني مسافه خلق الله ادم على صوره ادم يعني الكلم حتى لن ياتي وكن في بعض الاعلام الكبار قال بن هذا زي الشيخ الالباني و ومنك زي ما غيره لكن كلامهم لنا فيه موقف وايضا الحديث واضح لا يحتاج الى طويل لكن التفسير اللي هو اللي طرح وربنا يثبت على اشرف في خطبه الجمعه وكان طيبا جدا جدا في كلمه على صورته من خلال فهم قواعد مذهب السلف الصالح يعني هو الموضوع جه من جه من خلال فقه عقيده اهل السنه والجماعه تقدر بسهوله يفرقوا ان شاء الله احاول ابين لكم الفكره يعني بس في مجرد بيان الفكره وانتم تملوها شاء الله لوقت لاخر كلمه خلق ما هو ادم انا اصلا بيقول خلق ما هو ادم على, على صورتي هم طبعا لا شان اهل التعطيل او اهل التمثيل والتكييف ان ساعه ما بيسمع وصف لله عز وجل يتخيل المخلوق فلما خلق الله آدم على صورته بيتصور في ذهنه الصورة الموجودة في الهوية أو في البطاعة من الرقم القولي أو في الليل بتصور صورة مأثر بعض سفة هو ده ذهنه لكن هل يؤقل أن رسالة سلام يعني هذا؟ أن يقول خلق الله آدم على صورته أن صورة آدم هي نسخة من صورة الحق فهي فيتخيل لفظة تفيد وتشبيه وتمثيل يعني ده سهمته من حديثه إن خلق الله آدم على صورته إن هذا يدل على التشبيه ويجب أن يشوفه حمي وخلق الله آدم على صورته يعني على صورة العبد على صورة آدم لكن ما تقولش على صورة الله لأنكتبه مشبه ومغسر أبدا هي القضية كلها دك في فأن تربط بين حديث الصورة وبين معنى استخلاف الإنسان في الأرض ربنا سبحانه وتعالى استخلاف الإنسان في الأرض ففيه مستخلص ومستخلص المستخلف اللي هو حق سبحانه وتعالى والمستخلف اللي هو حق سبحانه وتعالى والمستخلف اللي هو مين؟ هذا والمستخلف على ايه اللي هي الارض اللي هيعيش فيها اللي في الارض ايه؟ خليفه معنى الاستخلاف لابد ان يقوم على هذا واللي يقول ان معنى على غير هذا او يقولك الانسان خليفه فقط فبيبقى من سبقه الذي استخلفه ما هو في خليفه ومستخلف ومستخلف عليه فلو قلت او على حد قولي في قصر معنى الاستخلاف على مين على من سبق ولكن كان عن الله خليفه عن الله ولا خليفه عن من سبق يقول لك لا خليفه عن من سبق طب خليفه عن فيها ثلاث اشياء مستخلف هيبقى من سبق بعده ومستخلف عليه اللي هي الارض اللي احنا فيها شو لان جهه ارض طب من اللي استخلفوا بقى؟ هل الاستخلف من سبق؟ ولا الاستخلف رب العز وجلال؟ قولي خلق رب نفقه تعال؟ قال إني جاء الغرض خليفة فهو مستخلف بنفس حديث الرضاعة سلم ومستخلف اسم مقيد من دون الأسماء المقيدة في قيدة الأسماء المقيدة اللي احنا عملناها في كتاب الأسماء الحسنى المقيدة إن الدنيا حلوة خضرة هذا نفس حديث الرضاعة سلم وإن الله عينك واستخلفكم فيها فهو النص هنا مش وكلها الرسول عليه الصلاة والله يبقى ربنا هو الذي استخلف الإنسان يبقى الإنسان مستخلف و ربنا ايه؟ مستخلف مستخلف انتم معنا مستمعين لقى صفها عشان الحديث ده حيثل لكم مشكلة بل يعني ان شاء الله عز وجل الحديث خلق الله هذا مناطوراتي حيبقى من ألزل أحاديث بباب التوحيد إذا شرحت هذا الحديث بهذا المعنى اللي حيقوله ان شاء الله عز وجل خلقز معنا معي في الكلام ففيه مستخلف ومستخلف ومستخلف عليك أنا أرسلكوا طبعا ما الاستخلاف يقتضي الغياب الاستخلاف يقتضي ايه غياب المستخلف وقيام المستخلف مفاه مش كده برضه فالما هو استخلف فاقطع غياب المستخلف ولا غرض الله حتى يستخلف ايه غيره هذه الحفظة اللي هو بكلمه عنه قلنا لكم بقى ان ده الصفات وضغط السلام ده أكثر مرة ان فيه نوعية دون الصفات عند التجرد بتمقسم إلى كمال ونقص زي النقص والكيف والخباع والاستهزاء والتربب والاستخلاص والسخبة ومثل هذه الأشياء هذه كلها قد تكون كمال في موضع ونقص في موضع لا تنسى الله إلا في موضع الكمال وشرحت الكلام دي أكثر من مرة في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات التي بكده احنا اللي يعنينا في المعنى التركيز على قوية الاستخلاص فقال فيه مقر ينسى بالله فقط في حالي كمان وفي مقر على وجه النقص تنزى عنه الحقص فالنقر قد يكونه فلانه وقد يكون نقص وكذا الكيد والخداء والاتهزاء وأشياء كثيرة لو وجدتها في القرآن تنظر زي السؤال ربنا بيسأل المليك كيف تتركتم عبادي ما العلا في السؤال العلا في السؤال أحد أمرين سؤال لطلب العلم وهذا نقص وسؤال لإظهار الفضل هذا كمان فمن هذا الباب يسأل رب العزة والزلال ملائكة وعن عباده وكذا الحل أيضا في قضية التردد لأنني أنا بقرأ في أحد الكتب الكتاب اللي هو بنعمله مقدمة والحمد لله انتهينا منها اللي هي تقرير منهج الشيخ الألباني في تقرير مسائل الاعتقاد ده مبلد سعارة حد من اخواننا أخذ من الكتاب بدا تقوله يقرأ ولا حاجة وما جابه ليش فأنا الأخ جاب مكانه لكن هو أنا أقرأ في كلامه إيه؟ جاي الكلام شخي الإسلام في قضية التربط إزاي ربنا يتربط فتقرأ الكلام تلاقي إن الكلام صعب وبتيمية يحوم في كلامي حول معنى رسيط اللي احنا عايزين نتقربه في هذه المحاضة إن التربط برضو من المعامل المنكسن هو ما أشارش لكن ده سحوى كلامي من المعالم المقسمة التردد ينقسم إلى قسمين. تردد عن سماس وتردد عن نقص التردد اللي عن نقص إذا كان عن عدم علم وإحكام الأمر زي ما تسأل مثلا طالب والطالب معهش جوه يتعفع فهو متردد في الإجابة وإلاك مش فاكر والله مش عارك إيه هو متردد لإيه ها؟ لعدم العلم لكن لو كان الأستاذ يتردد لإظهار الفرد يعني مثلاً هو المسأل الطالب دوه يحتاج ده ياخذ مية من مية ولو كان فيه درجة ألا باتني احترد دينه مية ولا أكثر من مية هذا التردد تردد ليس عن عدم علم ولكن عن إحكام الأمر وإظهار القرق فهو هياخذ المية حق من مية وما تردست في شيء أنا فاعله تردبي في قبض عبد المؤمن يكره الموت أن أكره مساءته فهو حيموت حيموت لأن كتب عمره في اللوحة المحفوظ وربنا سبحانه وتعالى حكمته ستنفس ستنفس في خلقي. أمر مفروه منه لكن لما وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الله وثانا أكرهما لكي يبين فضل هذا المؤمن عند ربه يسوحنا وتعالى لكه هنا التردد في موضع كمان وليس في موضع النقض كان الحال في قضية الاستخلاف فيه الاستخلاف عن كمان واستخلاف عن, عن نقض فإذا كان الاستخلاف القصد من الابتلاع والامتحار هذا عن كمال وإن كان عن عجز المستخلف عن القيام الجامعي فهذا عن نقص فلما نقول مثلا واضربنا مثلا بأن أستاذ يستخلص مكانه مثلا واحد من طبابين لكي يقوم بالمحاضرة مريض يبقى هنا استخلصه لعجزي ولا لكماله قلوا يا أخواني لعجزي طيب ده استخلاف اسمه عن نقص. لكن لو كان الاستخلاف انقض منه الابتلاع والانسحال اللي يرون النهاردة انت حتولي المحامرة وانا حاعد في الغرفة دو واسمعك او اشوفك عن طريق دا اشوفك انت بتقول لي خبالك ازاي فهنا استخلافه لا لعبده المستخلف يرى المستخلف شكده برضه والمستخلف لا يرى يبقى الاستخلاف هنا اقتضي ايه وجود غريب وشهادة يبقى الاستخلاف عصره أو كان السبب الرئيسي في وجود عالم الغيز وعالم إيه الشهادة والله من فرص عرشي وله المثل الأعلى مطلع على خلقين في عالم الغيز وفي عالم الشهادة كلاهما بالنسبة ليسياج لكن بالنسبة للإنسان الإنسان يرى ما في عالم الشهادة ولا يرى ما في عالم إيه الغيز لماذا تحقيق الإجراء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل إبدا استخلاف عن كمان وعن نقص قل يا أخواني عن كمان عظيم طيب أما الاستخلاص عن نقص كيف يتم في حق الإنسان يتم من خلال خلاصة الإنسان للإنسان يبقى إنسان يخلف إنسانا على وضع النقص ليه؟ لأن حياة الإنسان لا تدوم فيموت ويترك ملكه فيرث ولده لما في هذه الحالة خلفه يبقى هو الذي جعلكم خلائها في الأرض ليه ليخلف الجيل على وضع النقص إني جعل في الأرض خليصة إن الإنسان خليفة على الله على وده الابتلاء والإيه والانتحان وعلى وده الكمال يبقى إذا جميع المعاني كلها اجتمعت في قوله إنه جاءوا في الأرض خليفة. سواء كان خليفة عمل من على وده النقص أو خليفة عن الله على وده الكمال فيه من معنى الاستخلاف الأول وابتك وقالنا روطة بيان طيب هو لم يقول خلق الله آدم على صورك إحنا قلنا وابد كده إن في قدر مشترك وقدر فارق فاطرين الكلام ده يعني ايه اللي على صورته ربنا الخضر مشترك اللي هو موضوع الاتفاق الاسماء دون المسميات الاتفاق العام دون التخصير يعني ربنا سميع والانسان ايه سميع ربنا بصير والانسان بصير ولان الله استخلف الانسان في غربه خلق الله ادم على صورته ازاي شوفوا بقى ازاي ربنا الاسماء اللي تعرف بها الى عبادي له تسعة ومتسعون اسما مطلقا وتسعة ومتسعون اسما مقيدا هذه تأثلت وثبتت بأدلتها بذلك ما يقولون يتأكدوا ويشوفوا في كاية ديها حتاكد فترة لكن هي من الوقت موجودة والأدلة موجودة من مشفتانة سلام كثير خليكم معايا بقى ايه القدر المشترف والقدر المفارق القدر المشترف الاسماء ده إنا خلقنا الإنسان من الصفات الأمشاد لما التليفت عنه إيه سميعا بطير صحيح وربنا سبحانه وتعالى قال ليس كيف لي شيء وهو السميع البطير يبقى نفهم عطوه على صورتي الاشتراق في الصفات عند التذرد عن الإضافة لا تضاف للخالق ولا المكلوم خليكم معي بقى في النقفة البقيقة بإيه من اسماء الله عز وجل الرحمة خلق الله آدم على إيه على صورتها ان يكون عمد وصف الرحمة لا يتسمى باسم الرحمن ولا يتسمى بيه احد لكن لازم يقتصف بالرحمة هي العامة يعني رب الرحمة اقتصف بالرحمة العامة من شوق عاصي الرحمة العامة معناها انه يرزق الكافرة بحكمته ويصبر على كفره لعله يثوم فربنا منصف بالرحمة العامة والانسان برضو موصف بالرحمة العامة الرحمة العامة فيه في فيما يتعامل مع الآخرين اللي هم أعدائي بالعبس مظلومش جاري ونصراني أتعامل معاهي إزاي بأحكام الشرق أتعامل معاهي النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ما مش عشان هو مثلا نصراني أو غير مسلم إنني آكل حقه أو أسرع أو أزيل أو أفعل فيه ما يغضو بالحق سبحانه وتعالى بسمه رحمة عامة التعامل مع آخرين بمكتبة العزل هو في دين الصاد لسا أنا ما ولا جريمانكم سان على أنه إيه تعبيره هايج رحمة عبد الصورة اللي ينبغي أن يكون عليها هذا طيب الرح... الرحيم إسم أسماء الله طيب وآدم وزورية آدم الرحيم دل على وصف الرحمة الخاص يبقى المفروض أن الإنسان فيه وصف إيه الرحمة الخاص الرحمة الخاصة بتبقى لأحبابي ولؤمين وعملهم بالفضل ولا تنسوا الفضل ايه بينكم ده راجل مسلم ابي وازور وازورني وابطمي عليه واسأل عليه فيه اشياء دي كلها واوالي الله يعني اولاد اولادي اعملهم كي ان احنا فعلا جسد واحد زي ما رسول الله تعالى السلام وطفهم يبقى اذا الانسان له حظ من الرحمة العامة ومن الرحمة ايه الخاص لان الله تبارك وتعالى رحمن رحيم ربنا سبحانه وتعالى ملك من فوق عرشي هي دي الفكرة بس ملك من فوق عرشي هل يخدم واحدة من خ قل اخل ملك فوق العرش يدبر الأمر في مملكته وأنت أيضا ملك من الله تبارك وتعالى على مصر عكه قد يكون ملك على دولة وقد يكون ملك على قرية ويكون نسميه عمدة ولا حق مش مشكلة بس أي أذكال أخبرك إزاي إيه القبر المشترك منه إنك ما تظلمش حاجة فيما وكلك وكولك فيه هؤلاء تبقى الله فيه وتقوم بأمر الملك بإضافة إلى سوحيد الملك في ملكه وأن تكون عبداً له وأنت ملك إذا هنا ظهر في معنى الصورة اضطراض هذا المعنى كاملاً في جميع الأسماء الهسنى وفي جميع السفاة فما في مش من كلمة خلق الله هذا على صراطي إلا المعنى اللي فيه نجاته في التشبيه بس يجي الشيطان يشبه له قد يشبه الشيطان لكن في الأرض إن المعنى موجود ومضطرب في ما يتعلق بالإنسان ولو أن الإنسان نفذ هادم المعاني ورحد الله في اقتضل أسماء على هذا الصرح الذي بيانه يعني من أسماء السلام مثلا فأقول لك السلام إزاي يبقى الإنسان يحقق قول الله النبي صلى الله خلق الله أدم على صورته في قضية اسمه السلام السلام جاي من السلام الزاتية وسلامة الآخرين منه ومن أزائه فالسلامة الزاتية في الحق سبحانه وتعالى لا نقص فيه ولا عيش تنزع النقص والعيش انت كشخص وتريد ان تتصد بالسلامة الزاتية في ذاتك انت انه ما تعملش عيبه ولا تضر بدنك ولا تشرب شبائر ولا تشرب دخاء ولا تشرب خمرة تهلكها وتهلك الآخرين او مشكلة او بس وطيء زغيرة زي ما رفع السلام المسلم من سلم المسلمون ايه جنبانة القضية في, في حديث الصورة على أن المقصود بالحديث أن كل واحد هنا يحقق التوحيد في أسماء الله من خلال توحيد العبادة أو دعاء العبادة وكذلك دعاء المسألة وهذا واضح في كل ما ذكرناه في قضية الأسماء فإن كل اسم في دعاء مسألة ودعاء عبادة اسم دعاء العبادة اللي بيظهر على الثنوكي أنت ويبين كيف تظهر صفات اللائقه بتوحيده لرب العزه والسلام هذا قص في او حديث خلق الله ادم على صورته على فكره في التوراه موجود النص في اول احنا بنعمل دراسه على الكتاب المقدس وانتهى الحمد لله وطلعت نتائج ممتازه بس مش هقول لكم عليها دلوقتي اكد لك ازاي ليه ليه ان هذا المعنى زي ما هو موجود عندنا موجود عندهم ان القصه أن تتحقق آثار أسماء الله في العبادة مش بس في الإسلام ولذلك في التسعة وثلاثة زي من هم مقابلين عننا برضو حتلقون عنهم اللهم إلا بقى من أثار التراجم والتحريف والأشياء اللي حصلت ديها فحوالي لتلاثين إسم اتغير معناهم من المعاني اللي عندنا إلى معاني الأخرى إما اتحدثوها أو معاني فضيفة لكن هي نفس المنهج دعوة رسل واحدة دعوة التوحيد واحدة ودراسة اللي احنا الحمد لله انتهينا منها هذه سوف تكشف امورا عجيبا امورا عجيبة ما كانت تكثر لا على بارنا ولا على بارهم هم ولذلك احنا نقول فكرة ليه لان النص بيقل في الطوراء وقال الله نعم للانسان على صورتنا كشبهنا يعني كلمة شبهنا دي جاي الزيادة إنما النص وقال له نعما الإنسان على إيه؟ على صورتنا اللي هو عنه نحن في الإسلام بصوافنا بقول ليه خلق الله آدم على صورة فهو القضية كيمة شابهين هم اللي أضافوا نفسهم التشبيه وقالوا اليهود مشبه أبساء بإضافة اللفظة دي لكن إحنا في الأصل واضح المعنى لكن هذا لا يعني أبدا عشان ورد عندهم نعمى الإنسان على صورتنا كشبهنا إن إحنا نقول لا اللفظ لا يدل إلا على آدم ولا يدل على الرحمة الضمير يعود على مين؟ على آله إليك الضمير يعود على آدم آه... ولا يعود على الله ده بركة كده يا خلاص بطل معنى الحديث ومش هنفهم معناه إنما يفهم حديث الصورة بهذا المعنى لعل يكون حديث الصورة الآن انت تفهم منه يعني أحد الإخوة قال لي بعد الخبّة لما ومن الدعاء وحضر الخب قال لي انت كده فالتح فيه لي على الأقل على الأقل يعني تسعة وتسعين خبّ كل إث في حديث خلق الله هذا على صوراته وبيان هذا المعنى في الاسم من خلال دعاء العبادة ودعاء المثال تتظل الله يعيدك فهي كويس يعني فهي المسألة ما يكون واضحة احنا نفهب التوحيدة بقواعد مذة بآهل السنة والجماعة ان فيه قدر مشترك وقدر ثالث ما من شيء اين فاكرين العبارة العلمية يقولها على طول وانتو دولوا لازمتها ايه وواحد يقول لك ايه احنا هنستفيد من الكلام ده يا شيخ او اثر العقيدة في نفس الناس هتعلم ايه عليكم اليوم عقيدة عقيد هنستفيد ايه من الكلام الآن؟ استفيد بقى بالوقت ياهو ان قواعد مذهب السلف الصالح دي بتتسانبه النصوص أصول ما من شيئين إلا بينهما ايه؟ فكروني كيبه اهو يدي جي معي معدش يبص في المذكرة احدث نسخة طلعة بعد التعديل في المختصر في التعرف أسماء الله البس ما من شيئين ايه ولكيئ إلا بينهما قدر المشترك وقدر الثارج فمن نفى القدر المشترك اهو وقدر مسترس فمن نفى القدر المسترس ها ها <تصفيق> فقد ماشى يالله اذا دي شمال ديشبك ديشبك ديشبك ما ديشبك هو أسعب ما في الكتاب الآن أخي بيسعل على الكتاب بتاعنا ال... رفض الأسماء في الكتاب المقدس على النصارة كنو سولار يعني تصعد نواهنه في المقدمه انتهينا منها الحمد لله اول 40 صفحه مصاغه بشكل طيب اتعجبوا احنا فيها على بعض من اخواننا الذين يخشون في الله لومه لائم أن يعلو الناس ان في 21 اسم من اسماء الله ليست صحيحه من اسماء مشهوره انا كتبت صراحه رساله لهم طبعا بالاسلوب الذي لا يجرح احدا لكن احنا كتبنا هذا على اساس ان احنا ما عندناش حاجه نخفيها يعني احنا لما ننشر غسيننا ليدف ويتطهر افضل من ان يترك يتعثل بعثل ابيض او اخضر او اصفر غير مقبول احنا ما عندناش حالة نخبيها قبل المقدس عندنا او على حسب الصلاح او النص المقدس النص المقدس عندنا عندنا نحن يتمثل في ايه في الكتاب. الوحي كتاب والسنة ما تبت في السنة حتى أكمل السنة كده عامة لا ما تبت في السنة ما صح عن هو ده اللي احنا نقدش ما هديش واحد مسلم غير حرفه في الكتاب والسنة من يوم ما نزل الواحد ذاته خالص ودي خصيفة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم النسخ واحد حتى عنه في التواقف المختلفة. يعني عند الشيعة في البعض بيقوله محرف لكن تيش نسخة الظاهرة في, في إيران ولا في أي مكان غير القرآن المبوعة في مجمع الملكة أبت. عند الخوارج نفس الكلام عند الصوفية نفس الكلام عند الأشعرية نفس الكلام نوف خارج واحدة بكله بقراراتها المعروفة فيش حرف واحد يتغير منهم وديهزها الأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو ده المخدس عنه فإحنا مفيش تغيير في الدين عشان إحنا غيرنا أو نقول إن في أسماء مع الأزليل إنهم بيأخذوها الآن الجماعة اللي هم نصارق في قناة بتاعتهم تسمى قناة الحياة أخذوا كتاب الأسماء يلفصنا ثلاث محاضرات ثلاث لقاءات عاملينها اسمه نقاش في الاديان ومسخن كتاب وعاملين يتكلموا على ان المسلمين بيغيروا ايه منهم فالجماعه خايفين او خطاب اخواننا دول خايفين انك لقاء هيقولوا علينا كذا وكذا احنا عندنا حاجه طبيعيه ولا في حاجه ندار عليها صدقك القيس الفندلي اهو على عينه ورقه مفيش دليل والله لو قال لي ليه والزاعق كاني سنه الجماعه قلنا اي نعم فانا هنختي الكلام ده كله بالشكل الله يعني سلس ويعني طيب يعني يجذب القارئ حتى يقرأ أيها عشو ليه يا أخي ما يقولك اشترك المعنى ربنا له يد وإحنا لنا يد ربنا له وجه وإحنا لنا إيه وجه يعني ربنا سفاعة تعالى له صفات ونحن لنا صفات لكن لم يقول ولي تصنع على عين فإنك بعيننا إن الدجال أعور عينينا وإن ربكم ليس بأعور إزاي؟ هل إن رب يصنع على له عين يبقى العين عندنا حبق حبقة زي العين العاملة هذا هو اكتب سؤالك عشان ما تعطرش المخاطر الصفرة وضب ذات وصفة نقول ربنا له ذات وصفة وإحنا لنا ذات وصف في قدر مشترك وقدر ايه فارس نبدأ بقى لله الأول حديث الصورة في أنت القصر اللي أنا عايز أوضحه وضح إخواننا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نوحب الله في أسماء من خلال ظهور العرض بتوحيد الله في كل اسم على حدة في ملته نوحب الله في الملت جي ما ربنا سبحانه وتعالى لا يسلم واحدة من الخلق نفس الكلام وفق المنهج الشرع اللي حددهن وفق يعني في معيار بيحدد العدل والظلم المعيار دا فيه معيار شرعي الهداية الشرعية التي نزلت من قبل الحق سبحانه وتعالى يبين ماذا نسمع فيه ما استخلافنا فيه وكيس نتعامل مع نفسنا ومع الآخرين دي حتظهر آثارها في كل الأسماء وياريت حد من طمرة العلم المثل كليات المرحلة مجلسة الأو دكتوراه يحاول يأخذ الفكرة دي يعمل فائدات مجلسة الأو دكتوراه طرح حديث السورة بهذا على فكرة صوفية نتكلمين عن هذا المعنى بس بمعنى حلولي ان ربنا سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته من خلال وقت الوجود او فكر وقت الوجود ان ربنا تهر منتقما في سورة فرعون و... او جبارا في سورة فرعون و... وزار متكبرا في سورة كذا إبليس وزارة كذا فعلا الله عن قولهم لكن ده معنى الحاجة باطل انما المعنى الشرعي اللي يسموه حظ العبد من الترحيدي في هذا ليس. ازاي واحد ربنا في الايسا هو ده المقصود بحديث الصورة ولا نفسه عنه اكثر من هذا لان احنا لو افنمنا منه ان الصورة خلق الله عدم على صورتي ان ربنا يصطعي تعالى له وجه والانسان له وجه يبدأ كشبيه فده بنقص النظام اللي قلنا قبل كده لما نقول فيل كبير وطائر ايه كبير فاني لما نقول طائر كبير وفيل كبير المسان اللي ضربناه ده فقوله فيل كبير اللي اه واقف على الشجرة او طائر كبير يقول لي مثلا أنه جلومة ويلة أخبرك إزاي فيبقى ده العقل مختل في أنه إذا سمع لفظا يخص المخلوق حمله على الخالق وإذا سمع لفظا أو إسمه أو وطن يخص الخالق حمله على بيه المخلوق فهذا عقله عقل مختل غير سوي لا يتواصق مع الفطرة أقولنا الله كبير وأيضا مراجعا كبير أهي ما هو أنه قول الرحمن على عرف إيه على عرف إستوي طب الانسان غير الرحمن فلما قلوا الرحمن عرص السوا يقول لي على التشبيه يبقى أنت متخيل مين الرحمن ولا الانسان قلوا يا خاني هو تخيل الانسان يبقى نعمل له ايه واحد يقول ربما يخالك الرحمن عرص السوا فالحق التزين من سورة انسان ده اللي حيجي للآن وإحنا منتكلمه صلى الله رسول وهذا يتبين بالآصل الثاني معلش أنا مقدمة طويلة شابية مفيرة في أنها توبح المعاني إن هي دي السيدة من دراسة هذه المواد وهذا يتبعن بالاصل الثاني وهو ان يقال في القول في السفات كالقول في الزات نفس الملهز انت بتؤمن في اذات اه يبقى لازم تؤمن في السفات اشتفان النفيع اي واحد عقل لازم يؤمن في موجود واجب الوجود على حسب مصطلحات المتكلمين ان يؤمن في الى حق له ذات حقيقية ولفظ الذات ما هو لفظه محدد وانه لفظه شرعي اللي قال به النبع على السلام وذلك اللي هو في, في التام منها فين؟ في ذات الله حديث اللي ذكر في النبع على السلام في شان إبراهيم وكذباته نعم اللي هي الكذبات بمعنى يعني التورية أو شبنا ذا القبيل القصر ذات حقيقية متصفة بصفات حقيقية والصفات الحقيقية ليست فيها صفات البشر ولكن هي امر يخص الحق سبحانه وتعالى لا نعلم كيف ريته يعلمها هو فلما تيجي تكلم وقت له الاول فيه انت مؤمن انه فيه ذات وفيه صفات ولا مفيش ان قال انا مؤمن يتفاهم بقى وه وهذا يتبين بالاصل الثاني هو ان يقال القول في الصفات فالقول في, في الذات فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في افعالك فاذا كانت له ذات حقيقية افضلوا الكلام سهل بقى كده لا تماثل الزواج فالذات متفتفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات شائر الزوات خلاص بالكلام ده عبر عنه الطريقة ثانية إذا كان ربنا له صورة فالإنسان برضو له ايه صورة ما هي الصورة هي ذات و ايه وصفة ذات وصفة واحد له صورة صورة يعني, يعني ما هي له وجود له ذات و ايه صفات ربنا له ذات وصفات والإنسان له ذاته إيه؟ وصفات هل لما يكون ربنا له ذاته وصفات والإنسان له ذاته وصفات يمكن أن يمسى بطاعة قوله وليخل... يا خاني لا معاً لغرق طمعين وطمعين ها؟ هل يعني ذلك في تماثل بين الخالق والمخلوق؟ أبس طيب فإذا قال السائل شباب المتنين هنا نفس الكلام نتقال له كيف استوى على العرش؟ قلونا زي استوى على العرش؟ انا برد بقى الاسلوب بلدي وبسيط ده كلام سميع يرد عليه عشان تقل... اسلوب بسيط وعامي تقدر تفهم بيه الناس مم. يقول لك كيف تساوي على العرش تقول له بالراحه كده واضح هجاوبها دي ازاي انا هجاوبك اقول لك ايه في على العرش هقول اقول لك ازاي بسيب. لو في واحد شبهه هقول لك شبه فلان خلاص هيقصف انت شوف لك لا حد شاف كيف هو شكل العرش كيف اشتغل العرش ترى فولي ما عرفش الله ولا, ولا حاج عفولي طب فيه واحد شبه يكونت شبه سليمان قلت لأ طب شيء لنا شفه ولا شفت له ما شير حوصفه لك الزال طب فيه كيفي ولا ما فيش قل لي اخوان فيه. انا مؤمن اني فيه كيفي بس وعرفتها لها لك ما شبتهاش وبعدين يوم العيامة ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى قال او جون يوم ماذي الى ربها ايه نظر إذا الكلام تدى لو واحد قول لك منتهى العامية من الناس اللي على فتراته ده الزرر بيشتغل بيع في الملحمة بتاعك بقى خلالك إزاي أو واحد بقى قل أو أي واحد قلت له الكلام ده حيختنع بي بل لكل حد بالدعديم مش مقتنع قولوا قروا بقى خلالك علمي بقى تمقى بشكيلة جدا هو ده اللي الزرر يقوله متيني كيف استغل عرض خلالك إزاي فيقال له كما قال ربيع ومالك وغيرهما رجال ورقل الله عنه الاستواء معلوم والكيس نزول كلمة الاستواء معلوم يعني ايه ها معلوم ان الاستواء موجود له معنى نفهمه ان المرهب ذاتي فوق عرصي هذا معلوم طب انا حشعى السؤال واشوف انت فهمينه او لا هل قول مالك وربيع الاستواء معلوم يعني معلوم إن ربنا ذكروا في القرآن هم يقولوا كلمة معلوم أصلاً مفاوضة فيقول لك إيه كلمة معلوم يعني إحنا ما نعرفش عنه حد لا معنى ولا كيسي هم الأيوم يقولوا كيسي قولي استواء غير معلوم المعنى اللي لا ملك قولي استواء معلوم كاللي بقى لك هو فقولك لا استواء اللي لا ملك فوّى بالمعنى إلى الله أبداً لا بقولي استواء إيه معلوم يقول لك لا ده هو ارض كلمه معلوم ايه خلي بالكم من اللفه دي يقول لك ايه كلمه معلوم ارضهم يعني معلوم ان الايه موجوده في القران ده هما لا اكتبها يقول يقول لك, لك في تاويل النص عايزين يفهمون الناس والطلاب يقول لك ايه الاستواء معلوم. معلوم يعني ايه يا جماعه لك معلوم ان الايه بتاع في القران هذا ليس هذا هو المذهب تم celebrate المواجدة في القرآن وأت الصلاة موجودة في القرآن وكل الآيات موجودة في القرآن وده كله معلوم انه موجود بالقرآن لكن كلمت معلوم التيยعنها مالك رحمه الله ماLOoe معناها معلوم على والتفع فوق عارشي معلوم ان في معنى حقيقي للإستواء نبسى أنت في كلمه المعلوم دي عند الخلف الصالح ان ربنا فوق عرشي بالذاته فوق عرشي نعم والكيف ايه مجهول طب الكيف خلي بالك الكيف مجهول اخصرها على ان الكيف مفقود ولا الكيف موجود قل يا خل ها موجود ولا مفقود موجود ولا معدود هم عايزين يفهم كلام مالك ويحمل ومالك ما لا يحتمل ان الكيف مفقود او معدود فلو قول ان الكايفي ما هوش مربوض اصلا ويسهم من كلمة مجهول انه ما هوش مربوض يبقى انت عايز تنفي ما هي في الصفحة المتاينية الكلام اللي قاله الصعب ده اللي اتكلمنا فيه في العقل والمحاورات مع المتكلمين على كأن يسبك ان فيه ذات حقيقية اللي يتبارك وتعالى متصفة بالصفحة فحفيدي تقولي لا انه مفيش كايفية لا فيه كايفية هل في خلاف مع السلف او السلف مع غيرهم في إن الإيمان بوجود كيفية حقيقية رب العزة والجلال كل آمنوا بوجود كيفية ولا الإيمان مالك ولا غيره لك ما فيش كيفية الاستواء في كيفية الاستواء بس من الذي يعلمها هو ده احنا إحنا ما نعرفها فيش. نعرف المعنى الآية جاءتنا لتبين أن الله صوت عرشه إذا بعوناه نتوجه لوجوهنا وأيدينا إلى السماع قد نرى صفه واجب الكين في السماء مش ان هو كل مكان بذاته وليس على عرش اله الله اللي يفهم كده يبقى عقيده حلوليه جهليه انما عقيده السنه والجماعه والعقيده السلفيه ان الله هو على كيف استوى على الله اعلم ما هو اقول لك ولا اعرفه فالله تبارك وتعالى استواءه بكيفه هتقول لي كيف استوى على عرش اقول لك ليه من يوم ما الاستواء معلوم والكيف مجهول ادي احنا فين يعني ايه الكيف المذهول مذهول لانا لربنا لا لا. سبحانه وتعالى ها لا يعلم الكيفيه الا الله هذا معنى في على حسب ما شرحنا استاذه وايمان به ايه وايمان به بمعنى ولا بكيفيته قولوا الاثنين اللي جاية للأخ اللا عادي انت قلت برضه يعني هو لو حد من اخواننا يجب بعض النسخ يوزعها كده لله سبحانه تعالى برجالنا الخير برضي احنا بنجيب مجموعة بنوزعها على حسب المتياجس لكن هذا بالنسبة للموضوع صدقوني احنا من الموضوع البسيط المنبسط في قضية الأسماء الفسنة لان العامة الموضوع ده هو مش حكاية ان هو يؤمن بان الاسماء آه المشهورة آه فيها واحد اسم او ليس ده قضية عنده قضية منهج بقى يبدأ يعيد نظر ان المألوف مهما كان لابد ان يقاد بالدليل والبرهان الثابس الثابس يوم ما الى هذه الفقرة في نفس الناس يباحنا نباحنا اللي كل واحد يده يعيد حياة تاني اي حدا يسعل عن الدريس الله يبارك كيف يا فوق الشيخ ايوان هات يا ابن سوف النسخ دون لديهم ربنا يبارك كيف طيب يعوه الشيخ عبد العجيز يعني وتوصلتوا <تصفيق> اول من الطلب اللي هم دعين جداد هستاذ دعين جداد دي بقيه يسمعوا خلاص احنا هتكلمين معاديم من الاول وجيب قالوا خمس ستة محضرات وما خدش الكتاب به او يعني ما عندوش هنشطر جاوبت حنقولك ما جاوبت شوى من حال دي صح فرح معادي يبقى الاستواء ايه معلوم ايه كلمة معلوم طي خليك ويا دلوقتي بقى اسألكم شو هتقفل لكده واشتكم صح معايا ولا لا بنسألهم في الطلبة في المعاهد معاهد إعلاد بقاوة في كلين بنقولهم مثلا الاستواء مع صحة ولا لا? معلوم الكيف. اه? اقول يا اخواني. معلوم الكيف. معلوم الكيفين? انت ربطت? عند الله احسن. مع الكتابة هو هيجيب لكي بقى. معلوم الكيف عند الله. طيب معلوم المعنى عند الله فقط. ولس عند الانسان. خطأ ولا صعب. يعني الرحمن على عرص السوى الآية دي لها معنى ولا ملاش معنى قولوا لها معنى فأخذلك لها معنى بس عند ربنا ما حد يشعرف عنها حدا من البشر هو ده التصوير قولك أنا فورت الأمر لله فاحنا ما يعرفش عنه حاجة لو كان الأمر كده إيه ده لازمت القرآن إيه ده القرآن جاء ليبين للناس هذه المعاني إن ربنا توقع عارفه فالقرآن أو الرحمن على عرص السوى كلام له معنى معنى حقيقي مستوعب المعنى أما الكيفية صلى الله عليه وسلم أعلم به يبقى دلوقتي الاستواء معلوم المعنى مزهول الكيف طيب أما قلت بقى الاستواء حشل كلمة معلوم وقول موجود صح ولا غلط ها؟ الاستواء موجود ها؟ طيب الكيف موجود صح ولا غلط الكيف معدود المعنى معدود قولوا المعنى معلوم من اللي قولوا صح المعنى معلوم المعنى معلوم ردوا المعنى غير معلوم الكيس غير معلوم غير معلوم للإنسان معلوم من رب العزة والجلاب الاشتواء موجود وله كيفية يعلمها الله لا نعلمها نحن ولا يجد لنا ان نسال عنها فالسؤال عنها بدعه هو ده معنى كلام ابن مالك السؤال عنه بدعه يعني عن الكيفيه وليس عن الايه عن المعنى لان من حق اي واحد في الدنيا ان يجي يسال الشيخ ويقول له الرحمن على العرش استوى معناها ايه خبرتك ازاي نقول له معناه ان ربنا فوق عرشي ونحكيت لك قبل كده قصه مش عارف يعني فاكرينها ولا لا الراجل اللي كان بيترجم المنتخب من, من التفسير طبيب دكتور كبير مش عارف اقول ده ولا لا لكن اذكركم باللي حصل يعني هو لما في السؤال يعني انا بترجم المنتخب من التفاصيل فلقيت كلمه الرحمن او الاله بتاع الرحمن عرس الثوان سحرينها لان هي تستولى على عرشي وقهر تستولي على عرشي وقهر فانا لو ترجمتها بالمعنى كده على القرء الغربي حيثهم ان قصل ازاك الله وخيران طيب دي ننسك منها نسخة ونننسك ان شاء الله ان القرء الغرب حيقولك ان قصل الكون فيه عرش واثنين بيش شكلوا عليه من الالهة فواحد غلب التاني واستولى منه على العرش حيثهم كده لو ترجمتها استولى فانا رحت من وراه للتفسير ابن كثير واللي قاتل يقول الرحمن وعرفه ستوا معناها الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول وان ربنا لذاتي فوق عرفه قمت بترجيمها في انجليز من غير ما قلت له فالنسخة الانجليزة سلافية والنسخة العربية ايش عليها ده موجودة والاثنين عامت على فترة نسخة العربية المنتقر والنسخة الانجليزة لان الفترة اعادها هو ربنا اعراد من الاية والظاهر النص اللي جاءنا عن الرسول الله عليه وسلم في القرآن وبلغه بمندى الأمانة أن الله يخبرنا إن سألت عنهم أين هو؟ إن هو فوق العرش في السماء أعلى سماء الميه؟ هنا العرش لأنه في بعض السادع ماء وفوق الماء العرش والله فوق عرشه صحيح الشيطاني شكلت لك العرش تكله إيه؟ وخبت لك سورة مجسدة أقول له رفن حالك هذا ولا شفت نفسي لأنا عارف كيف تلك العرش ولا عارف له مالسين فما تتعبش حالة أخي بلك إزاي ربطنا توقع عرشي بقع كيف استهل عرشي نقول الله أعلم الاستواء معلوم والكيف مذهب ده اللي قال الإمام مالك وده معتقد عن السنة الجماعة ولا أظن إن قرأتم كلاما لوجل ثلفي أو لشيث ثلفي وتراث ثلفي في أي بتاء أنه يقصد غير هذا المعلم لان في عباره بيقولوها يقول لك منهجنا في السفات خلي بالكوا منهجنا في السفسات أن نمرها كما جاء امرارها كما جاء بلطف خلي بالكوا امرارها كما جاء بلا ايه بلا كيف او يقول امروها كما جاءت بلا ايه بلطف واحد لك يعني ايه امروها كما جاءت بلطف يعني من نزل من الله ليصل إلى العداد ليصل إلى إيه؟ إلى العداد ربنا ليقول الرحمن على العرش إيه؟ استوى استوى يصل هذا المعنى إلى العدد فيفهم منها تمرها ما تحولش أن تتحور كل معنى متعطل في الطريق خليه يوصل للشخص في فمه. وما تسألش عن إيه؟ كيفية استوى؟ هذا معنى أمرها كما جاء الدلاء كيفية فكل الدلاء كيف تعني بلا كيسٍ نعلمه ولا بلا كيسٍ موجود أصلاً قول يا أخواننا ها بلا كيسٍ ايه نعلمه مين اللي ما خدش كتاب كلا من دين الشباب لا معقول الكتاب هنا من أول محضرات خد يالله بلو من دين من دين انت أصدق الكتاب الثاني خلاص يعني. ده كتابه اختصر يعني دول كتاب لك بتكلم عن كتاب دي تود إذن الله بتحضر وطوازف بقى لكي المحاضرة ثلاثة ها تود في السؤالين كده ونسوق احكيها كده بالسهل يعني صلى الله رسول الله انطولت عليكم السلامة إلا وش يعني إن شاء الله يعني الكلام بقى بتشايفينه وقت بنمشي برحبنا والكيف مجهول والايمان يبقى كلمه امرها كما جاءت بلا كيف تفهم على طول ان المقصود بلا كيف ان الكيفيه موجوده مش بلا كيف لا اصل احنا نؤمن بالاستواء بلا كيف فعايز اقول لك ما, ما تقولينش ان في كيف يعني ايه ما فيش كيفيه يعني ولا ايه نقول لا في كيفيه بس الخلاف مش في حكايه وجود كيفيه وعدم وجود كيفيه كلمه بلا كيف عند السلف الصالح في جميع كتبه تؤمل على ايه على بلا كيف نعلمه نحن يعلمه مين رب العزة لكن الكيفية نفسها والما هي نفسها بالنسبة اللعبة جلس موجودة فيش خلاف على في من فيه كيفية لا دي اغلب العلماء السلف الصارح قالوا والايمان دي وجد والسؤال عن الكيفية ايه بدعة ليه بدعة بدعة لان هم كلهم كانوا يعلمون ان الكيفية امر غيبي لم يطلع عليه احد من اخر لا لاستحالة جانب يعني لك إيه؟ ان ده مستحيل ان واحد يرى الحق صفانة عارف لانه منيحك لاستحالة ليس صحيح ليه؟ لأن ربنا صلى الله عليه وسلم مقيمة عليه السلام ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسو تطرعني فعلق رؤية الله على ممكن ولا على مستحيل على ممكن ولا مستحيل أقصد على ممكن فرؤية ربنا صلى الله من نحية الإمكان ممكنة لكن ما تحصرش ليه ما تحصرش عشان الابتلاء لكن في الأخرى بل نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بالكايفية التي تنقوا به في عتا باء نعرق في أرض المحشر وفي الجنة في أعرصات القيامة وفي الجنة ونسأل الله أن يكون منهم بجليل مصر الشرعي للذين أحسن الحسن والبيادة ورسول عسل توافر عنه أنه قال إنكم فترون ربكم كما ترون هذا القمر يبقى دلوقتي الإيمان بالرؤية وإنها حقيقية ده عقيد يأمسون الجماعة وده واجب أن نعتقده وانتقد بخبر اللي فيه لكن اه اه ليه ان الكيفيه ما نعرفهاش وما كان حد يتكلم عنه لان ما يقدر يوصل لها هو العلم لا نص شرعي جاءنا في القران من خلال السمعيات او من خلال النقل ولا بالعقل وانا دلوقتي هتفضل تقول انك هتصدق في الكيفيه ايه طول العرف كان وعبد العرف كان ساعه ما يدخل كده خرف انت شفت يا ولد الكلام ده ولو أن العقل يستوعب ذلك ويمكن أن تحقق الحكمة لو أنه علمها لا أخبرنا بها إن هي مش مستحيل أو إن يعني دي مش حدا مخفية لأن فيها عايزة أو فيها نقص أبدا أو دقيقة برد كأنها لا ترى لا لأن الإنسان هيئه الله بمدارك مخصوصة في نتاق عالم الشهادة في نتاق عالم الشهادة <تصفيق> بحيث يرانا الله ولا نرى لأنه استخلاف أنا في أرضي والثمان في ملتي وحننفجع لحديث الصورة اللي هنا في الأول إن الاستخلاف تركب عليه وجود عالم الغيب والشهادة بحيث يرانا المستخلف ولا يراه المستخلقون شوالا واحد منا يشوف ربنا في الدنيا لا تدركه الأخصار وليك الأخصار ما كان اللي بشر إنسان لهم الله إلا وحيا أو من وراه لهم حجاب فما كان شو حد منه يسأل إنه عارفين الكلام ده السؤال عن كيفيه بدايه بناء ان تستحدث شيء ما خالص اكيد لانه سؤال عما لا يعلمه بشر ومن اجل الله انه اكساها لكن في الاثره نراها اشكال وجاء ربك والملك صف انصف. ويحمل عرق ربك فوقهم يوم اب 80 ساعتها موقف لا يحسد عليه احد ما فيش غير ان ربنا سبحانه وتعالى يمن على عباده بقبول الشفاعه للرسول صلى الله عليه وسلم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله الحديث في ذلك واضح اه سؤال علم لا البشر ولا يمكنه الاجابه عنه حد يرد في ذوره على السانده قلنا لك انا لنادي شيخ ربنا في المنام وربنا سبحانه وتعالى اطلعنا على في المحفوظ وبتاع زي ما الصوفيه قاعدين بيقولوا في ساقه زعبلاتهم الكلام مهما يحدث لا يليق نعم ده <تصفيق> هو هو ابن يقول له وامتاز عن خلقي ف لكن نعلم ان ما الله به وامتاز عن خلقي اعظم منا يخسر بالبال او يا برد الخياس الكتاب بتاعك؟ مع الكتاب انا معك اه? لا ينفع لش تحضر مدر الكتاب لا ينفع لش فلو جيت بعد كده من غيره حافظ عنه ده يا كريمة شاء الله يعني حاجة عظيمة و كتير أول خير كتير وقعدوا مكانك طيب وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء او كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو قلنا أرسلتنا كيفية إزاي لك أنا معرفش لا أعلم كيفية أرسلتنا كيفية ارصب كيفية الزهتش لتنموه من فيه زهت ارصبها للأول وانا اقول لك كيف يا زي ما كان حصل في المناظرة مع بعض السلف اللي بينفي صفة النزول فهما بينظرون مع المعتزل وكده يعني قدام الأمير فبينفي صفة النزول فبيحتاج على صفة النزول بقول الله تبارك تعالى وجاء ربك الملك وايه صفا صف والوزير كلهم كانوا على معرفه على ماذا المعترض على نزول بقوله تعالى وجاء ده كلام ده يوم القيامه يعني يوم القيامة تقول وجاء ربك الملك صفا صف فاقوله ايها الامير ان كان ياتي يوم القيامة ما الذي يمنعه ان ينزل اليوم تقبلك ازاي يا رب اصحى تعالى انت ممكن يوم القيامه ولكن ينزل للسماء الدنيا وإحنا مش عاقين إزاي فهو أقول لك إيه إذا كان بيه اليوم والإيامة يوم الشيء وينزل النهاردة أخبرك إزاي متخيل بس كده إن, إن النزول هم دايما كده أخن ساعة ما يسمعوا نص قرآن أو نص نبو في الصفات يتخيل إنسان فعقله تعبان هو نفسه عقلهم واش مظهور صحيح والغريب يخلنا إيه إن هؤلاء طب هو احنا متقتنعين وما واحد من اللي جالك بعد المحاضرات اللي حضرها ان يقول لا عقله اتنينه كله ده التعريف ده ايه ان انا اروح لواحد له دي لي في الخيار تقول له كنت خمسه في البرتقال فيخذ ويمشي تاخد بالك ازاي قالك عادي يا اخي انما هو في الخيار والبرتقال يفرق ويضخم ويصغر ويرخي ويقول لك لا لا ده قد كده لو حسبها من تعريفك خد بالك ازاي لكن يجي دور الصفاق شيء عجيب يا أخي والله أنا مش عارف فهو نظرا لأن هذه المعاني لا ينفت إليها ولا يتنبه لها ولا يعرف ملهج السلف الصالح ولا أصول مزى بالسلف الصالح فتجد أن مثل هؤلاء يظنون أن ما هو عليه هو فعلا الحق اللي ما بعده حق وما بعده الباطل بالنسبة له لك هو هو كده تمزه أساس التوحيد التنزيح عن مشابهة الحوادث فلو سمعت وصف يدل على مشابهة الحوادث فيه أصله أوله شوفوا حالك نزه ربك نزه نزه استواء معناها استناول قهر اللي ظل ظل الرحمة لماذا لأنه دخال إن لو كان بي ينزل يباشى بهنا طبعا نعمل له ايدي ربنا ايدي ونحن قيل له نقول له صفه لك كيفية الزال قال لك أنا لا أعلم كيفية الزال قيل أيضا ونحن نعلم كيفية نزولي أما تبقى تقولي الأول كيفية هو إيه أبا أقول لك كيفية نزول وإيه تقول لي كيفية هو إيه لك كيفية السواء وإيه لا نعلم كيفية نزول إذ العلم بكيفية الصفة يتلجم العلم بكيفية الموصول المجموعة دي وإيش هو عليهم جاد أخلصوا واحد واحد فإذا قال الأعلم كيفية توقفينا احنا كيفية نزولي إذ العلم بكيفية الصطة يستلزم العلم بكيفية المصوف وهو فرع له يعني أي صرع له يعني تعرفين أن كيفية التمثيل هنطبع على الفرع اللي هنطبع على الائيه عن أصل إذا كان عندك قواعد تؤمن بها أو تؤمن من خلالها بوجود ذات لا نعرف كيفيةها يبقى هذه القواعد ببضل تطبع على الفرع اللي هو الصفات نؤمن بها ولا نعرف ايه كيفية فكيفة طالب بالعلم لكيفية سمعه وبطري وتكليمي واستوائي ونجولي وأنت لا تعلم كيفية ذاتك لو المعتاجي لألك إثبات السمع للأوجود انت بتقول ان دي وجود ذات؟ اه فهو الصفهات انك ما عرضش تم الانسان له ذات له ذات وانا ما مش آه. ذات وصفة ولا له ذات وصفة ده له صورة وده له صورة هتقول لك من زي بعض؟ طالما أثبتك في إذات حيبو زي بعض فحنا نقول إن هم في الأصل إن ذات ربنا ليست كذات المخلوق وصفة ربنا ليست كصفة الإيه المخلوق إنما تقولي لأ حسبك الذات وأنفس فسد تحكم ومنهج هوى وليس بمنهج حق وسنة قلت يا أخي إنه معلن هوت وزع على بعض المجيز وزع على <تصفيق> كله هو كله هو معكم اينما كنتم معروف ان الله فوق ايه فوق عرشي بس ما تنفش من ربنا فوق عرشي احبول ليه لان اقول انا ما قدرش اخد ايه واسيب التانية انا جالي الوحي امام عيني في كتاب ربي وفي سنة نبيي الوحي قدامي هاني شايفه قدامه شايفه كله ولا شايف حتة وشايف حتة قولي خمه في المجرس الشمولي الامتينيين عايزوا على القول في الزاد فالقول في الصفات والقول في الصفات فالقول في بعض فتاخد شجل من البعض كل لذيه بعضك فأنتي الوقت وأخذ وأقول لك وهو معكم أينما كنتم أخذها وأسود قول الله يتوارك من الرحمن العرفي الصلاة واللجمع بينهم قولي خل كيف أجمعوا بينهم أن الله صوق عرفي هو من صوق عرفي مع جميع الخلاق فأقول لك الزاد اللي بقى لك شعك ما يقول لك إزاي كلمة الزجي معناها إيه السؤال عن إيه قولي يا خلنا السؤال عن الكيفية الأخ اللي قاعده الشيخ أدهم يديله دول خلونا نوجعهم على إكوان إيه إنه موجودية هيوصلك نصيبة <تصفيق> نوأف طيب اي وهو معكم, معكم اين لما كنت ربنا الدخاء تعالى من خلق عرصي مطلعا على خلقه يراهم ويددر امرهم وعليم بهم يطلب الامور بربوبيته ويبتل عباد بتوشيدهم لعبوديتهم هو ده معامل المعية معية عامم ايا خط لا احكاة او حطرة في العلم بس ماهوش يبقى هذا الشخص يقول لك ايه ايه يبقى لا تأويل وكلام من ده لا احنا نقول المعية معية عامة مكتبها الاحاطة ومعية خاصة مكتبها المصر والتأييد فواحد يقول لك ايه يبقى المعية معية علم يبقى ده تأويل يقول له لا انت ما انتش فاهم احنا عايزين ايه بالضبط ولا المنهج القرآني اللي نزل تقدر توصله بالطريقة التي تجد ربنا سبحانه تعالى فقط عرصني من الذي ينفق السماوات والأرض أن تزول إلا بإذنه يعني مين يددر أمر السماوات والأرض وتولها لحظة بلحظة من فوق العرش قلنا في حد ثاني دي المعيّة العاملة ربنا سبحانه وتعالى هو الإله الحق من فوق العرش يددر الأمر تبدير الأمر معناه قيام هذه الخلاق على تقدير الله وحضرته هو يتولاها ويرزقها اذا كان الامر كذلك يبقى لازم في الحاقه العامه الشخص ده حياته ازاي النهارده هيشرب ازاي هيجيله ايه هي حي... حي... من حلال ولا من حرام هيكتشف ايه وهيعاني من ايه عدد ضربات قلبه كام عدد كرات الدم البيضاء في كل مليلتر الكلام ده مش ربنا سبحانه هو الذي يقلبه من فطر عصي فلما نخص المعيّة بأنها معيّة علمي فقط أن يقوله معيّة علمي عشان يقرب لك المعنى على أساس أنك ما تفهمش أن المعيّة إن رب إسحى ترك عرشة وأصبح بجوار العبدي إنّ في الغار كما قال لا تحزن إن الله معنا إخبالك إزاي؟ إذ هما في الغار إذ يقوله صحيح لا تحزن الله معنا فقول لك بإمّي فويلك ده تأويل فويلا بسمها معيّة علم وإرحاقة معيّة شاملة عامة لجميع الخلاء سواء كانوا مؤمنين أو كانوا ومعي خاصة للمؤمنين بالنقل التأييد لأن ربنا من فوق العرش أعمى أبصار الكافرين عن سلم الأنبياء والمرسلين وغير في كما رأوا صلى الله عليه وسلم مين اللي أعمى أبصار قريش ربنا كان ساعتها في الغاء ولا فوق العرش مين اللي شو بتسهم يعني مفيش واحد حيقولك حي إن ربه صحيح كان معاو في الغاء إلا حلولي جهني وإنك في كل مكان جذاتي وهو موجود في كل ودوء وساعتها بقى حسينها في بقى والجانب كله فهؤلاء لا يوحدون الله ولا ينزهونه لأنهم يخلطون الذات بالأقبار والأمكان يعني هدون هو في الحمام فلما هو في كل كان هو في الحمام هو في في الحمام يدر حج ربه هنا ربنا من فوق العرف فحاط علما بكل صغيرة وكبيرة في الخلف سواء كان الشخص في الحمام أو نايم في كل مكان أو في أي حجرة يتحرك في الإنسان طب ما وظن المعنى كده واضح جدا نسان ومسؤول في أنت يعني إيه كلمة معية عامة مقتضاها الإحاطة ومقتضاها الناصر وزكاة الخاصة هو ذا اللي بسلام ونفس الكلام في القرب قرب عام وقرب خاص كلام ده كله يقال في منهج أهل السنة والجمع وإذا كنت وروا فرعا أنت خلاص فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي واستوائي ونزولي وأنت لا تعلم كيفية ذاتي وإذا كنت تقر بأن له حقيقة بعمل له ايه حقيقة ثابتة في نفس الامر خلي بالك. يعني ايه فيلم الحقيقة ثابتة في نفس الامر شوفتوا بقى امتينين هنا عايز يقوليني او كين الواجهين نرسله بقولنا يعني خلي بالكم اما تيجي تكلم وحد اشعرين ما تلفش هدور معاه كتير قولوا الاول انت مؤمن ان السفات لها كيفية ولا ملاش كيفية شوفت ازاي انت حتلفت هدور عليها ليه خلينا كده الربنا يقوله رحمنا عقص استوى استوى فقط عرشه فالاستواء يلزم للوجود كيفي شكرا الكيفية دي موجودة ولا مفقودة الأول في كيفية ولا ما فيش فإن قال لك آه فيك أنا أمني الوجود كيفي بس انا لا أعلمها يعلمها رب العزة والجال وقال له أنا معك في الضفت مذهبك هو مذهبي إنه أقول لك لا أنا ربنا ما نرمش كيفي ما فيش حدث ما كيفي كيفينا مفقودة اللي هوب العلقة إيه أهد ان كنت تقر ان له حقيقه ثابته في نفس الامر يعني في صفيه حقيقيه مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره و كلامه ونزوله واستواء ثابت في نفس الامر في ذات حقيقية لا كيفية اه يبقى في صفات حقيقيه لها ايه كيفيه والقول في الذات والقول فين في الصفات في الصفات الجامعه لنا اظن ما تبوش انا هاخد نسخه من اللي جاي ده كده ازاي خليهم اثنين زي بعض <تصفيق> دول قهوه ايوه ساعه وزعنا بكرت مصطفى وان شاء الله ازهر يعني وقلنا برده اخو عبد اللطيف يراعي اخوانه في المساله دي طيب هقول تليفون على بنبدأ دلوقتي لا ساعتين ليه عشان كنا من سهرهمش معانا في الاداره الليله دول بقولك ازاي خد طيب احنا هنقف عند هذه الفقره واذا كنت تطلب النص وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشارها فيها سمع المخلوقات وبشرهم وكلامهم ونزولهم واستواء وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات ايه يعني أصدو شخص貨 العقليات بفتات الكلام ده لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات يعني يعني احنا يقدر نخصدهم في حكاة العقليات دي اللي تقدمت القول في الصفاتك القول في بعض واني سييكم واحدة واحدة حتصفت وصف بالعقل حتصفت لولينك نفيه بالعقل وانفلك ينتسبت بالايه بالعقل ونفس الكلام في السمعيات هتاخد وصف وتسيب الثاني زي ما اناش عليه اخذ سبع صفات موجوده في القران نعم بس هما اثباتها بالعقل وطرق دقيق للصفات اللي هو في القران وقالوا دي نصوصهم التشريع وخصوصا اولا التشريع هؤلاء وفوض ورون تنفيها نقول له اسمع بقى ما ينفعش اخد البعض واسيب البعض القول في ذات كالقول في صفاتنا شموليه في المنهج في كتاب مختصر القواعد السلفيه في صفات الربانيه وانا انصح بطلاب ان فيه في القاعد الربع حدثنا ايه شمولية المنهج لان احنا واتخصنا الرسالة السادمولية في الكتاب مختصة القاعد السلامية في عدة قواعد القاعد رقم اربعة اللي شمولية في المنهج او وحدة المنهج ما ينفعش انني اخذ نص في القرآن واترخ نص عقل اخذ البعض وارد البعض لا يستح لا بالعقل ولا بالنص يتثبت الجميع يتنفي الجميع وتحمل المسؤولين نعم. فان من اثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل فيلمة إذا دي شيروها قام يعني كان مفهود الحق يشوفها لأن هي عاملة ملاش محل يعني فمن أثبت شيئا ونفى شيئا من العقل ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاءت بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبتها يعني اللي حيقوله في الناس حنقوله في الإسفاد واللي حيقوله في الإسفاد حنقوله فيهن في الناس ولبطولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا ولهذا لا يوجد لنفاة بعض السفات بين البعض الذين يجيبون فيما نفوه هو الظلمين لا شعرين فيما نفوه إما التطوير وإما التأويل هو بيشير طبعا الجوهرة تتزعب وكل نص أوهم التشبيه أهوله أو ثوض ونمتنزيه وإما التأويل المخالف لمقفض النفس هؤلاء لا يوجد لهم قانون مستقيم يعني ايه قانون مستقيم يعني ما تعرفش انك انت تاخد منه حاجة يعني سليمة تقدر تفهمها ولذلك احد الاخوة اللي يفربه كان معايا احنا جايين في المترو يتكلم عن كانوا بشرحانه من النهاردة اول محاضرة في الالهيات او في في الجوهر والعرض والحيز وبتاع. الاخ يقول لولا ان انا حاضر هذه المحاضرات ومستوعب السلام حاول ان نفهم الموضوع ده نفسه زي باقي الطلب قاعدين سامعين مصطلحات مش عارفين معناها يعني ايه جوهر ويعني ايه عرض ويعني ايه متحيز فدخل في جوهر والعرض والحيز والمكان وعارف ايه الكلام ده اصلا ما كلام ينسجم على الفطره يعني ربنا اصلا لو اول ما نزل الوحي عليه فقال الصحابه اسمعوا تعرفوا الان المصطلحات دي في حاجه اسمها الجوهر في حاجه اسمها العرض في حاجه اسمها المتحيز حدث اسمها الجسمية مش عارف ايه ولازم نفي التشبيه عن الله طبرة وتعالى عشان يفهموا بصول الاعتقاد هل الوحي نزل للم كم؟ ولا نزل الوحي يقول اعبدوا الله ولا اتركوا به والناس يعلمون ان الله الذي فوق عرشيه في السماء الانسان ذا ان الله فوق في السماء بجدر حتى كانت موجودة قبل هذا انهم يعظمون اله السماء عند الشدة وعند الرقاء يا عبدون الله تعالى العزيز ومدركة عقوبة المشاكين فرؤى النفس قراب أن يطلع إلى الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى لأنه عارض النظر حتى تعالى فوق العصر يعني شوف إزاي فدي مش حاجة أن الصحابة مثلا كان صعب عليهم أن يستوعبها لو رجابه واحد راح راح على السلام وقول له يا رسول الله محمد الله عليه وسلم إثبات الصورة لله تشبيه وتكفير خلق الله آدم على إيه إنسان يسكت صورة لله إنك هتفع منها التشبيه وتكفير حاول تغير المعنى ولا حد شوفته حد ولا تمت حد من الصحابة والرحل رسول الله أولا عشان تبقى إيه كأنها كرسة ما تقول إن رب السحابة على خلقها آدم على صورة ليه قولك ما تتبقش الصفاة نزه نزه ربنا على العرش بذاتي فاك نزه قولك تغفر الله فاكما كأن الإنسان فرض علينا الله عشان قال ان ربنا فوق العرصي لذاتي ارصب اقول انه فوق العرصي بس كالان لا استقل الله كالان خلاص يعني حصلت مشكلة جدا لذلك الدبيب الله تقرى تعالى ليو لكم التوفيق على اوم نقط عمدة سرق الـ 48 هنا اه في النهاردة يوم الثلاث الاسئلة بقى انتم مشيتوا الخلاصة مش اسئلة بقى سبحانه اللهم وحمدك اشهد الا الى الى ازا سفر جاتولك بس, بس سلامة <تصفيق> نعم هيه لا هساري دلوقتي وخدها معايا يعني خلاص